أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب فَلَا إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به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 فما كان دعوهم إذ جاءهم بسنا إلا أن قالوا إنكنا غالمين فلا نسألنا الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين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 قال إنك من المنظرين قال فبما أغويني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أي وعن, وعن شمائلهم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 قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل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 حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضدونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياق وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أولئك أصحاب الجنة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 فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبلغونها عوجا ويبلغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب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 وَإِذَا صُرِفَتْ فَبَصَرُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ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 إِنَّ رَبَكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ أَسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ يُرْشِ الْنِّيَلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مسخرات بِأَمْرِهِ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 قال الملأ الذين كفروا من قومه إننا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين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 Ona قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ minä pohdin, kun Atu olen robotti. Atuja di Lunanifi, Asma, Insammeitumouha, Insammeitumouha, Insammeitumouha, بِهَا Insammeitumouha, Insammeitumouha,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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربك هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء إن فيأخذكم عذاب أليم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم في الارض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذکروا الاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين قال alma الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم menna, menna, menna, مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس baa, anatla, baa, فأخذناهم baa, baa, baa,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 Afa Amina, Luin Kora, Aya, Tiahung, Bat, Sunna, Bataan, Augum, Awa Amina, Luin Kora, Aya, Tiahung, Bat, Sunna, فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 قال إن كنت جئت بآية بِهَا بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين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 ركتموه في المدينة لتخرج منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون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 قَالَ سَنُخَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ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 فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصدهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون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 وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعْنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُحْسِنَ لَكَ بِمَا كُنَّا نَصْبِرُ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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أسنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون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 ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمبناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وَلَا ولا تتبع سبيل المفسدين وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي ولكن انظر إلى الجبل فإن مَكَانَهُ فَسَوْفَ تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله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 سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإيَّر كل آية لا يؤمن بها وإيَّر كل آية لا يؤمن بها وإيَّر سبيل رشد لا يتخذه سبيله وإيَّر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 واتخذ قوم موسى من بعده من حنيهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولمَّا سقط في أيديهم ورأوا أبنهم قد ضلوا قالوا لئلَّم يرحمنا ربنا قالوا لئلَّم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 واختار موسى قومه 70 رجلا من انقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت اهلكتهم من قدن واياي اتوهلكونا بما فعل السفهاء منا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 وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن شَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الْأُمِّيَّ الذي يجدونه مَكْتُوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.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 وَقَطَعْنَا هُمْ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ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 وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ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 قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكرو به أنجينا الذين يلّهون عن السوء أنجينا الذين يلّهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا اعْتَوَوْا عَمَّا نهوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُم كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ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 والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسفون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين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 وَمَن يُضْلِلِ الْفَأِلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ أَذَرْنَا نَجْدَنَّ مَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا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 وَلِلَّهِ الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون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 فَلَمَآ أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتِيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَآ آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ AYUSHRIKUNA ushri kuna mala, joo, joo, joo, وَلَا joo, joo, joo, وَلَا joo, joo, وَإِن joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo,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 أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُم مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ لا 8. 9. 10. 11. 12.